واما قوله تعالى ويقول عمر بن قال قال تعالى ماذا يؤمن فهذا عاق لا يعاق ويستثنى الا فاتحه فالمعنى اذا نعم يا الله عز وجل هي صوت أم الحب والرجع والصوم، وشخص يسأل إلى أصوله، فكل ناسنا تطلع وهم عليه الموضوع المراد، ثم السؤال سؤال زيادة، وسؤال ان الجدّ يبقى في عليهم. صليخ الله عزيز في أسواة العودة وما في القرآن كلهم جميع في الله ما في الكتب في الله ما في القرآن في, الحاجة في الحاجة. وذلك يأتي ثم يعني هذه بقول هذا في الله عزيز قال بسم الله الرحمن الرحيم تركة والسيانة نعم باركة والسيعة ويوم تحفظ نعم قالت والسيعة يعني بالله الله بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله قبل كل وايضا في كل الله يعرفه. وثلاث عيرا عند العائله وعند وعند نعم والحمد استناء مع الله مع حبه وإجلابه تعظيم واستناء مع الحب والإجلاب والتعظيم هم المجه إذا يكون على الشفاة التي يزحفها والمجهات فيها كالجمال والحب إذا الثالث خطأ خطأ على فيها السترانجلين هذا سنوانيش في أنه يجعل سنة على الثالث وطولن هذا جوالن هذا سنوانيش إذن في أنه خطأ فيها سنطول ومثل الحمد على على الحال الذي يقرأ الإسلام اختياره تأشعر تكون قرآن الحليل قرآن خبور قرآن أخذاء بحكم قرآن هل عملاء هذه أبعاد الإسلام باختيار يمكن إلى هذا الإسلام أما إذا سألت عليه السلام ليس طويل و لا أسمعه و أبيعه و لا و هذا يسمعه لا يسمعه كما يلاحظون قوي و السعيدين هذا فيها و والحمد يقولها هو الإخبار عن استفاة الذي في احضر الاختيار على حمد الحمد لله ولدي يأتي عن الحمد لله يعني أثني على الله استفاة ومعادة الاختيارية في احضر الاختيار مع حبه وعجلاته من الحمد. يعني قلت على جميع الحظ يوم الحظ الحظ يعني لله يعني كل الحظ لله في في كل الثلاث مع حظ والثلاث الحظ الذي اختبر جميع انواع كله الله ترق بسواق المحابس بسواق المحابس كل هذه على حقوقها بitchات المکرار بخيام اختيار نعم الحظ لله لخاذ كله لنا على فأنا أحساك القدر كنت, كنت الله في جميع أقرأ المحارف فأعكد في شوية نعم أخو الله عز وعلى رب العالمين الرسول المعبود خالق الله المالك جميع بالنعم هو الرب والمالك الخالق الرازق المجدد والمسيء الأمين المربي سمع عباده بنعنى سبحانه وتعالى وربهم يربيهم بنعنى هذا العالم والحالقهم ورازقهم ومتحرك فيهم نعم العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع فما هذا على الناس على كل الناس كل الناس معهم كل الناس معهم فما كان معهم فما كان معهم فما كان معهم فما كان كلهم كلهم كل كلهم معنا لا واحد من ذلك السعودما واحد من واحد من ذلك السعود ولا جلال السعودا خلد الله يا Canada ويض palace واللهك wieم صلا يا controlled اللهك عالم ولهك activo cual por 1 u 2 por 1 por 2 que esκε情況 para nontar porque el sistema parte de la ideas que hacen try على ما تقولون حسنا والعادة نعم الله عم قال الرحمن رحمة عامة جميع المحروقات الرحيم رحمة للمؤمنين الذليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما نعم الرحمن الرحيم سبحانه تروح بسم الله طلعنا الله على الله سبحانه الله على أعرف على عالم أعرف يو شمالك فالله هو والله بالعوذين على حق الناس العلم الله والإله ثم تنية الأولى فأسأل لا مان لا قوي فالله الذي كان هو القلوب الحقا الله استحل التعام، أحل ما أحل ذلك الدين، رحمه الله رحمه الله الشيخ مريضه رحمه الله الشيخ خالد الخليفه ابو عيد رحمه الله الشيخ خالد خاطر الخليفه ابو عامر الرواده طبعا دي اسم ابو عيد وهو كل مشروع في الرحمه هذا يا وحنا يا وحنا الذي يرضى الذي ما شاءنا جميعنا وين؟ وين؟ وين؟ وين؟ وين؟ وين؟ وين؟ وين؟ وين؟ وين؟ وين؟ وين؟ وين؟ وين؟ وين؟ وين؟ والمنهج عندنا في العلوم والرياضيات هو optimum. وبتحيد حاقه الضوئي، طاقه الضوئي، وطلع لنا قال الله عنه قال ما عليك يوم الدين يوم الجزاء والحساب يوم كل كل يلتاق عن خيرا وخيرا وخيرا وخيرا والزمين قوله تعالى وما أدعاك ما يوم الدين ثم ما أدعاك ما يوم الدين فلا أسميكم هل لله يوم الدين ما يوم الدين الجزاء من داء يديهم كل في عالم إذ حافظ تعمل على عالم ومن خلطها فهو حساب وحساب طب ايه اورجا لا بقى انا ونسيت فوق بقى اكلمه بسيط يلا لا ده بنتكلم الشيء على ورا ورا كل دي تمام وطلع اضطر ان اجمع حسابات رانيا العابد فوق والله تعالى ماري يوم القيامه وماذا في الدنيا ونحن. ولكن خصص يوم الدين يوم الجزاء وشتاء لانه في اليوم لا علاقه صبر الا باذن الله أما في الدنيا الله عليه وسلم فاكشف انك يتصرفون اما في يوم خيار يجمع الموت ويوم عيد الاحد ليس يا عزيز لا يشكر لله فهو ما اليوم ولا احد يذكر بذنب صغير شيئا يوم ولا نقدر نشيل، ولن نقدر نكشف. لين لو قلنا، ده يومين، يومين ضابط. وده هو ما بس الدنيا. والله for one of them to only tell us what happens home. What happens in أكيس ومن ذال أنسى وعامل لما بعد النوت وحالة اكتفاد بعض الشيء بات الله شوف أكيس يدى ألعاب على العقل والذي ابن صحبي. من ذال يعني الحامل قبل أن أكيام وعامل بعد النوم عامل يوم أكيام الله وفقه له عباد وأن عباد واستقام على دينه وحسب حدوده هل هو شيء هذا هو العقل اول عقل ولا وهو لا حاسب في الدنيا قبل ان يحاسبوا رؤياهم ولذا جاء الله عنه قال حاسبوا رؤياكم او لمسحكم وذيعوها او لاسلوهم قلت لا تقلد يوم انتظروا الناس وانتعافر في حيث بالعافر والنبيه المستطر والموفق يحاسب على وانتجهده من ذلك يعني من حاسم وعامل لما بعد الدوار. عامل لما بعد الضوء لأنه بعد الناس الراس في حاسم وقبئة ويعمل بعد في والاخلاص والاستقامه في الدين واداء الشهوه واحذروا البعد عن الحرارة هذا هو الحين واما العادل فالعادل فادع عن التوراه والشهوات المحربه واحباط الروائع والنفس عدو الانسان في باث لاثناعه طيب توضيح توضيح اذا اعقد سوال ساعه حوارات ولقاتين هذا العقد في حوارات في حوارات إنه مجد وهو مفتر فهو يعطف وهو لكن فيه فالصدر في والمريف والعاشر هو الذي يحصل قبل يوم القيامة ويعطف لفرع النوم سلامات الله قال أهزم بين العديد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه نعبد إياه العديد أي لا نعبده فيه. ولا نعبد في بالخلاف لو لم اقل الله لو اخدم لسانه سبحانه نعبدك ونستعين بك وحين تنزل الحق والاختصار ان يقول نعبدك ونستعين بك ما في خلاف يمكن ان تعبد وتعبد و اياك العون فلا تخفى و قال تعالى نعبدك و نعبدها لك و الله على لا اله الا الله فلا تعبد حق الا الله الله و نعبدك و نعبدها هذا هو معنى لا الله تقبل من تقليل الله اياك العون كلمة في هذه الصورة لأننا نعاطي فالمعاطم جد عبدالساء وجد عبدالساء في هذه الدولة إياس العدود لأجناها في, في, في بين الله أنت عبدالساء قلت وهذا ما الله تقديم الضرط في من الاستفاد والآخر ايجاة فلو اضخن الضرط فالطرعات يعظون وحي مع لأن ما حدود وما تجعلون إذا حتيت بالاستفاد تقصد ايجاة العلم أفل التنشي فلا ألا أخذ الحق إليه وذلك إذباد فإن فلا أهل إذا الله وإن يأعطى نعم الله عنك قال وعيهاتنا عبد بين العبد وبين رفته ألا يتبعين بأحد غير الله نعم وياهم سعيهم في, في الصلاة فدعنا نستعينهم بإثني الله ولا نستعين به أيشافر أنتم معنا أشوف ولا ثالث وستأذون عليكم حالاً بس هذا شرط شو هذا؟ قالوا: قالوا: اياك ان تفعلوا فلا تقلدن بينك الله يجب ان تفعل بينك الله الانت... وهذا الله ولا وهذا مقبول من تمديد الله اياك لو مخلصت فقط عدم استعيروني وهذا يجب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 فالمستقيم الذي لا عوج فيه صراط الا الصراط اهدنا الصراط المستقيم اهدنا ارشدنا وذلنا وذلنا وارشدنا يا الله على الصراط المستقيم الصراط الاسلام وقيل خلق القران وقيل الرسول يا دين الاسلام القرآن بين دين الاسلام هذا القران بين النساء الاسلام على صنع الله بالاسلام فهذا معنى سبحانه يا الله على دين النساء واشدنا وثبتنا اهدنا صراط مستقيم وهو الذي لا يوجد الإحترام، والنساء تجلب زاد في كل وقت، في كل لحظة من لحظات حياتك. وليس تسمع قول المسلم ثبتنا ثبتنا المعادة الجديد أن يهدى الإسان بشيء لا يعلم وأن يهدى بشيء فوق عنه العامة العامة وما في الإسلام لما لا يعلم وعشرنا واختنا ورشدنا لما لا يعلم وتذكتنا حالما نعلم فلا تتطلبنا ما لينا بينا وحديث من الثالثة الجزاء أعرض الحديث من المعارض هذا البرعان أعرض على موضوع على الطور نزرع سواء للعام وكيدنا وقطين طول النهار جاي ويزرع موضوع عليه الله طلبه موضوع وحدث من تغيير اعظم حدثه من طعام الشراب وحدثه من لا يستغنى طعام ولا ولا تنسى يا اختي انك مستحيل على دين الله هو مكافئ لا فرضك لكن ولكن اذا فرض لله فلن يكن طموحا فصائدا اعطى وكذلك أن الحاجة للساحة إلى بداية أعظم حاجة لنا أعطى الشراء هذا الأعظم بها الأنفع بها الله الدعاء يسرع في هذا الدعاء نعم رضي الله عنه قال صراط الذين انعمت عليهم طريق المنعم عليهم والدليل قوله تعالى من يطع الله ورسوله مولاه السماء الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين شردا أحذنا ولا ولا هذا هو شراب الذين اختطوا المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ومن اعرض علينا اربع في الاول النبي يعطى السائل فسيقول بير استغفر كبر، بعد الانبياء وكذلك قد يصبح ثم قد قد قد الشهداء ثم فادقوا يعني على شبابهم فهو الأمر من آل المحادي أبعاً نصفاً المستقيم الصلاة الذين ثم عليهم من خبيلين ويودع له الذين لا التفوق الله وحفظه الله تعالى فان الله ان يهديك ويتوكدك وينشدك الى التواق المستقيم عليه من النبيين والصديقين والشرف الراشد لا انعم الله عليهم العلم والعلم او منعم عليهم بالعلم والبصيره ثم بالعلم. على عليهم بالعلم فقالوا ثم <تسهل> الله أن يجرب طريقان أن يجربها الطريقين من الحرفين الطريق الأول طريق المغضوب عالم وهو الذي عالمه في خرجه عن الذي لم علم الله كذا من الله وعياله؟ ورسول العرب عالمه؟ الله تعالى حل على الله و الطريقه طريقه ثانيه استثنوا الله ان تجربت طريقه الله فيه و هم جليلا يعملون و لكن ما على جهل اخوانه كما صار القشره الصوفية و الذين يتعبدون على غير مسيره الله ان تجربت هذا سوف على طريق المنوذي نعم شكراً الله رحيم قال غير النظر عليهم وظهر ينبذ معهم علموا ولن أعملوا فيه الله إذا نبذك طريقه تسال الله تسال الله خاطئ تسال الله ايها ايها القادم، ساتحها نعم ما بحنا علمنا هذه الله صلى لا، عليه وسلم يا لأ، سبب يرو... الله عنه عليهم وهم يقول معهم عبن ولم يعملوا به <سحة> اسألوا الله أيضا لبك طريقهم صلى الله عليه وسلم وهم النصارى يعبدون الله على جهد وضلالة أسأل الله أن يجلبك طريقهم هذا عليه الله يدخل هذا وليس من يحكي دعال معلومة عادة جبهة إن كانت النظر العزة الوحدة وفي الثالث أفضاء الظهور تثنوا ومدينهم المساريخة وهم وكل ما تعطيه عادة النظرات هو بعض. لكن هذا في عليه، والمعروب عليهم ومعروب عليهم هذا هو وغدود للمطاق اليهود ما هو الله قاعدة قاعدة بعيدة الله تعالى قاعدة الإسلام علينا اليهود وقاموا لا يعلم من التفاق إلا آمارين وإذنه الأمر يعني هو المطائفة المطائفة هم مبيون قفلت تأخذنا على لا يعلم إلا إلا الغالب But that's who he is. You're right. What do you think about this? If not, not. But that's what he's doing. He's doing قل من نذكركم بالاخشبين اماذا الذين اضل سائلهم في الدنيا يحسبون انهم محسنون طناءه نعم هذا الشاب اضل من حيث جعل الذي من وهم يحسبون انهم نعم وهم يعملون على اطلاق على جهل نعم اصلى الله و على الله عليه وسلم حتى قالوا يا رسول الله قال نعم هذا الحديث فهذا الطبع من السنة من شهر حرب سنة طرقة تستطيع مسالفة مستعمل الأعمال تجعل في القدم قطة الإنسان بقرة الإنسان كمان قطعة قارين في الشمس شام ذي الأورامات مسالفة طرقة وأنظر هذا حلو النعم ففي الله. شوق الثعلب مثل عرب ما شاء الله سواء كما ان سوى شو وجعل السوء جعل ففي هذه الامه من قبلها والعام حاجة ونظمة الجمهور تسامح حاجة قال ياسم قال لي يهود السبارة أول الله أخبرت الآن هذا المبترين ما ما يكون رعايا مهودة وماذا يصنع تقول ياسم ماذا يستطيع أن يكون يعني يكون وكان ممكن عمله على الحديث في <تصفيق> الصحيحين عمله المسلم في الصحيح في الصحيح ولذا قال ان كل هذه الاخوه تدفع لا والقران ما يوجد في هذه ما زال وهذا الحديث يحيدوا هم ضعيفا في هذه المسائل عبد النساء الأول الأول أن هذا الأول لا أود أن لا أن تكون ضائمة الضعفة عن الهوضة للصعفة فيها عمال ولكن تحديد لهذه الهوضة ف興... في الهوضة للصعفة <تب all> <discovered inequality> الاعتراض على النظومة بإعالة على الحبوة والأولاعة والأجراحة لأجراحة تحديد تحديد من تحديد من صور المثالث والظالمين والظالمين بالخاطر حتى يقولون ما أحضر ما الله الثاني <سنوع> اقترقت اليهود على نهجها وسبعين فرقه اقترقت النصارى على على اثنتين سبع وسبعين فرقه وتتلف هذه على ثلاثه وسبعين كلها في النار الا واحده قلنا من هي يا رسول الله قال من كان على مثلنا انا عليه هذه المتختارة أنا استرقت لأول والمرحى قال لأول الساقه على الله الشب contestants فال諸يح نصارع صدم التجلزات سقط الصباح بسبه على هذه الساق كل هذا المصرع الناس الواحد هو الواحد بالناس قال يا الواحد قال من كان علاج لك 하는 الالب من كان عمل الرسول وأصحاب ألسان كل نادي يستمع الرسول وانت من صحابه الأعماد والأخوار والاعتقادة كان على أسل ما عليها الرسول والصحابة والاعتقاد والعلم والأخوار والأعماد يتشلم ومن خالف ومن خلال ومن خلال في هذا المعيد كلها هأetter في السنوات لنظر cùng السلام الله هو شك هوتك عليهم هنالكji عن Zheng rassana وَالْ لَأَنْ لا لا لا شمس شمس الدقيق ما اختلت شمس شمس رضي الله عنه منه على الاضائه هذا هو بعدها رحمه ابن ستكير بالإحرام والفاق برانتفاتها هذا هو المروح الحارس لخطر والرتوحة الانتحلام يالحدي ويوكف راح تطلق يديد يوكف ويمدوا معها قولوا هاته أولا اشياء حيث يستخدموا يا نعم حتى الله قالوا صدود علامة الزجاج وعلى المطور هالعرض يجابوا فيه وكلهم يمدوا صلبا وكيف في ربع حادثه بها مع كتابه فقلت سبحانك اللهم وبحمدك ما في دعاء ما المحل فعوني فما قلت سبحانك هذا دعاء اي كافر تعقل الله عنه السجود على ما يشتغل السجود على ما وهي اليداء وهو الكثاء واقراه القدمين والجبهه الاخرى والجبهه واحد والجزاء اثنان وهو الكثاء اثنان القدمين اثنان سبعه ولا بد منها فلن يصبح على في من أول السجن إذا سمع أحد جاء في الحديث إنما وضع فينا مبلغ نعم والله قال الإعتذار من والاعتذار من هذا نعم ولا بد من الاعتذار الجنه بين السجن والا يهزم بعض الملائكه وطمانينه إذا اذا من الركوع يغسل وقلت الله حتى يعود للمصل الموجود وينستحيل ان تغسل قائد ثم بعض الناس بعض الاحناف بعض من, من الركوع سلك زحف هذا إسلام هذا تجد المجد تجد الصبر فمع الله وربنا الله لا صام لا لا خف الصلوات لا تجعل الصلاة عندما الله حتى في على حتى خرجتني ويقول الله عزيزي لأسفل بيكم <ثم> في رحالي وكان نبي صلى الله رفع الله حتى قلها فليس وضعه لحاجة ومن قائد قائد بحاجة الله اكبر الله اكبر في لا أموية جهة للجن فوق لا بد منها لا بد منها ثم سجد على طول راح نعم قال والدليل صور تعالى يا أيها الذين امنوا داعوا الجزء والحديث عنه صلى الله عليه وسلم في <تضحنا> هذا على وسائل اعظم وطمانينه هذا الدليل على ايضا من نعم الله عنه قال في جميع توبانين <تصفيق> في توبان طيب الله الله لا في توبان طيب لا في توبان لا في في توبان طيب لا في توبان لا في توبان لا لا تمد الشعوب بدلا طبيعيا وكذلك ثمانيه الراحه حتى لا تسقط على الشعوب ثمانيه الوقوع ثم لا تعجب ثمانيه الوقت من الوقوع ثمانيه السجون ثمانيه الجسد اغسل كل هذا لا بد منه ثمانيه ركن يتبع نعم فظل <تصف> الله قال <سؤال> التبتلين بيننا وكان تغسيبا يا لا بد من هذا لا في ثم ثم ثم فلو على بعض الثاني لا بد حقا الله عنه قال والذيب الحبيب المصير صعبا عن البيض رأيك قال زينما نحن عند رسول عن الله عليه وسلم انتقر رجل صلى الله وسلم على النبي صلى عليه وسلم ارجع لم ثم قال وما لي بعدك بحق نبيا يا وحش غير هذا باب العلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه تكبر ثم اقرا ما بينت وما عجب من ثم ارجع حتى تصنع المراكعه ثم ارضى حتى تعفل قائما ثم ارضى حتى تعفل قائما ثم اصدر حتى تطمئن الناساعدا ثم ارضى حتى تصمع ثم كلها نعم هذا نفسه عندما عندنا في حبيث وذهب على كان الرجل الثمانين، ولكن هذا الرجل جاء محتس تحت نخلة مجدف جالس تراخى، فصلى ولم يكن محتس. ثم جاء الرجل من الصلاة الأولى، فصلى قال عايز أرجع صلي به نصلي. فرجع وصلى من فقال أرجع صلي به حتى قال الرجل. والذي يبعر بالحق يبيه معه معه معه وغددها النبي صنع هلاله ينتظ لهذا العقل هلاله ينتظر يعلم وأمره ضد 8 وإجراء وعطوح والسجود والرحم أكرم عنه المعارضة المقرآ وحثت من أنه وعجع ثم حثت من أجل قائمة ثم حثت ثم حثت من كل أعشرات لا من الله في, في جنة نعم هذا الله عنه قال تجرب الأخير وكن مضروض كما الله عنه قال نقول قبل, على... قبل أن يحروا علينا تشهد هذا تجرب على كفر قال نقول قبل أن يحروا علينا قول قبل أن يفرغ يجل على الاخير الأخير رفض نعم ما الله عنه قال كنا قبل السلام على الله السلام على الله من عجاده السلام على الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله لا تقول السلام على الله من عجازه فإن الله هو السلام ولا تقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا هو التشهد اللي علمه هنا بلسطة أصحابه علمه هنا بلسطة نسعود كما يعلمه كان يعلمه التشهد كما يعلم من ورسوله قال العباس بن نسعود رضي الله عنه علمني أن التشهد كفي في كفه ولان اصح ما ورد في التشهد التشهد بالنسل ولا التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ونبيك ورسولك ولا التشهد بالعباء التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله كلها ثابته وهنا بعض العظه اشهد لا اله الا الله محتوى لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله كلها ثابته لكن اصح ما ورد تشهد تشهد ابن سعود إنه يتعلى في الصوفي كن. وكان يقول ابن من سعود قبل كنا قبل ننصب على يقولون قبل غرق الشهر التشهد السلام على الله من عباده السلام على جزين وإنها فقال بيقول لا تقول السلام على الله لأن الله هو السلام ومن السلام السلام دعاء بالسلام اذا لم تتختمسكم السلام عليك يعني اسال الله ان يسلمك من الاخطاء ومن الامراض ومن كل شيء ومن الشرور ومن الكتاب فادعو الى ولهذا السلام عظيم تخيه هو تحيه مؤمنين في الدنيا والاخره تحيه اهل الجنه تحيهم لهم ويقولون السلام فالله يجعلنا جميعا وان فالسلام دعاء دعاء بالسلام فأنت أقول السلام عليكم فأقول أسأل الله أن يسلمك من النعم ويسلمك من الشرور ويسلمك من الأخطار إذا إذا قلت السلام على الله كانك تسأل أحدا فكانت الله لله بالسلام والله سالمه بكل نقص وعيدك وليس أسألها احد تساله أن يسلم الله هذا غلط ولهذا هذا أمونا يجب فلا يقال السلام على الله الله تعالى كامل والسلام من النقص والعيوب وهو الذي يسلم وهو الذي يسلم. يسلم عباده وهو الذي يسلم خلقه لأنه يجب أنه السلام ليس فرق واحد سبحانه وتعالى حتى يسأل السلام يسأل له أن هذا غمر هو سالم وتعالى وكل أكثر عيدا ولا الحق ضع ولا عين ولا نفس وليس هناك أحد من فوق واحد حتى يسأل ان السالفة فهل هو السالفة؟ ولهذا أعصي سالفة الله لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ومن السلام أنت تقول السلام تدعو السلام والله تعالى قال في كل أخصه وليس من أقر أحد من السلام بل بل هو السلام ومن السلام سبحانه وتعالى نعم أَمَ الله عَمْ قَالَ مَا أَحْلَيَّاتِ لَنْ يَرْتَغِ الْمَا إِلَّا الْمُمْتَوَدِّ جميع كل ما في تعظيم فهو لله والمالك له ومسح قوله أما غيره فله من التعظيم ما يناسبه وليس له كل التعظيمات أما الله فله جميع التعظيمات ونسبة الإحقاق يملكها ويمشقها نعم فالتحية لله التعظيمات كل ما يعظم من رب ومن ذلك السلامة للحظ التحيات تعظيمات الركوع والسجود والحجيج والتعظيم كله لنا. لله التحيات تجتمع التعظيمات جميع التعظيمات هي لله وحجاب كل ما فيه تعظيم في جميع التعظيمات ملك له هو المالك هو الله ومستحقها سبحانه وتعالى نعم فالله عم قارم على السمية السمية الزرنان ومسوى والإحباطة مثل الإمتناء والركوع والسجود والبقاء والسواء كل هذه لا يتحق إلا رقوع والسجود والبقاء والسجود لا يذكع الله غيره لا لا له ورقه. لا له الله. ولا نستوى غير الله والورك الباقي الذي لم تفعله لله أما الورك المخلوق فهو منخفض والبقاء لله هو الباقي حي الذي لا يعرف اما المخلوق فيضرب نعم حكى الله عنه قال وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله نعم بينما يعظم به رب العالمين فهو له سبحانه وتعالى اصلا في المخلوق فانه ناحيه وضعيف هناك صباح نعم نعم نعم من التعظيم الركوع أو السجود أو الحناء غير اللحظة أو مش المتافر أو اعتقد أن هناك أحد له البقاء خير الله او أن هناك أحد أعلم غير الله فقد نعم عفوا الله عنه قال والصلوات معاها جميع الدعوات وقيل الصلوات طيبها وقيل الصلوات طيبها طيبها خير الصلوات نعم هذا المعروف الصلاه الحسن صلوات العزيزة الله اللَّهُ عَمَّا قَالَ الصَّلَوَاتُ عَنَاهَا جَمِيعَ الزَّالَاتِ وَقِيلَ الصَّلَوَاتُ قَمْتِ لا ما في الصلوات طيبة طيبة, طيبة. لا. ما في طيبة ما طيبة. ما طيبة. ما طيبة الصلوات لله قول الدعاء وقيل الصلوات الحفظ لله فلا بقلّى إلا لله فغير الدعوات فلا يدعى إلا الله التحيات تبع تعظيمة لله من الركوع والسجود والانحناء والبقاء ومن ذلك من رعي الدعوات لله الصلوات الصلاة الخلق لله فلا ندعى إلا الله أو صلوات الدعوات لأنها الدعاء يصنع صلاة قال الله تعالى وخلي عليه إن الصلاة تشكلوا الله يعني ندعو له تصليوات مراد بها الدعوات أو صلاة خاصة هي لله لا لغيره نعم والطيبات نعم الله الصلوات ما جميع الدعوات طويلة صلواتها والطيبات لله طيبهم ولا ينجر منهم الأقوال ولا حاضر لا طيبها نعم طيبات إلا الأقوال. والأعماء. والاعتقاءة الطيبة كلها دونها. الطيبات من الأقوال والأعمال والاعتقادات لله عز وجل. يتقرضون بها اليك. والله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيبة. لا يكترون إلا الطيب من من الأقوال والأعمال والاعتقادات. نعم по عز الله طيب الله طيب لله طيب ولا يقبل الأخوال والأعمال إلا طيبها الله طيب الله طيب الله الله طيب الله طيب ولا أقول طيب, طيبة. طيب ولا أكبر طيبة. نعم. في صح صح طيب الله طيب لا تقول لا طيب سلام عليك يا النبي ورحمة الله الله, طيبة. الله طيب لا تقول لا طيب اصحاب الإخاء نعم الصلاة من أجلها لا تقل الصلاة عن الطيبات لله الله طيب ولا يكرمنا أحوال والأعمال لا طيبها لا طيبها لا طيبها نعم عليك يا الله وبركاته تدعو النبي صلى الله عليه وسلم كما رساله ورحمه والبركه والذي لا اله الا الله ن ن سلام عليكم ايها النبي واصلي وبارك فتدع تدعو بالسلام السلام عليكم ايها النبي تدعو النبي بالسلامه والرحمه والبركه فتقول اللهم سلم هذا النبي وارحمه وبارك فيه تدعو الله السلام عليك ايها النبي ورسول الله ورساله المؤلف رحمه الله استنضع من هذا قال الرسول يجعاله فدل على أنه لا يستحق العباد الذي يجعاله لا يعبد فدل على أن الرسول عبد يجعاله فليس ربا يعبد الله عليه الصلاة والسلام نبيه الكريم يضاع ويستبعه ويحب ولا يعبد فالعباده الله هو الذي يجعاله لا لا يحصل هذا كل القاعده عباره ان الله ورسله وعليه ايها النبي ورحمه الله وبركاته ودور النبي صلى الله عليه وسلم و الله عليه وسلم و صلى الله عليه وسلم ما عند الله نعم ربك لأنه محتاج كده يدعى لك كان محتاجا لا الرب فلا الله قال السلام, على على السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين على نفسك وعلى الصالحين وعلى كل صالح وهذه كل صالح في السماء كل المؤمنين بالستر على في قضاء على بدره والملائكه كلهم ذاكرون فيا قلت السلام على ربنا على كل مؤمن الله كل مؤمن اشهد على جميع الملائكه وجميع الصالحين في الله نعم الله <تصفيق> والصالحون <تصفيق> تدعو تدعو الصالحين. لها. لها. لا اله الا الله وهذا استباطنا والاستباط فلا تدعو له تدعو له الصالحين واذا كان الصالحون تجعلهم تدعو له لا يقبلون ولا يتحقون العباده وما بعده بعض عباد القبور يقول يعبد الرسول أو يعبد الصالحين هذا باطل لانه تعالى لا يستحقون العباده عن حق الله عز نعم نعم هذا الله قال قال أشهد أن لا إله إلا الله بل لا شريك له، تشهد شهادة اليقين ألا يعبد في الأرض ولا في السماع بحق إلا الله هذا معنى أشهد أشهد أن لا إله إلا الله لأن يقرب وأعترف وأتيقى لأنه لا معبود في حق الأرض ولا في سر الله أشهد اللا اله هو الله إلى معبود الله بحق إلا الله أنصه ودسم إذا هذا حسوب يعني لا الله صلّى الله عليه الله بحق إلا الله نعم هذه كلمة التوحيد لا عرض كلمة من جهة رسل ورسول أنتم وخلق الله قد حجل خلع أخو الله عن محمد رسول الله يعني عبد الله يعبد ورسول الله يخزن فلقصنا وعلى السباح الله من عبودك ودليل قوله تعالى تضارك ودينك البطار على أرضه ليكون العالم نعم هذا الرسول أن محمد رسول الله يشهد أن محمد رسول الله رسول الله وغيره ورسول يطاع ويستبع ولا يعبد العباد حقه وقص له بالرسالة وهذه الرسالة تقضي تصديقه في أخباره وطاعة في أوابعه ونمتع عنه وحيد تعبد الله بمشارعه يكتبه على الرسالة الرسول نعم انظر هذا الترتيب عزيز في شهر أول نحي يقول الله عظيم الله ثم أيضا ثم بعده سلام على النبي بعده عظيم الله ثم سلام على نفسك وعلى كل عرض صالح ثم الشهاده للأبو وحداني ونبيه بالسلام ثم الصالح على النبي ترتيب هذا الترتيب ترتيب ترتيب من حكيم خبيب نعم الله قال اللهم صل على, محمد آل محمد. على من الله على اللهم صل على, على محمد وعلى ال محمد كما صليت على داوود وكما صليت على ايوب وكما صليت على كل نبي العالمين اللهم صل على محمد ها تعرفون تصلي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ثم صليت على ال ابراهيم مثل عندكم على ابراهيم, على إبراهيم. انك حميد قدس هذا ها ثم على إبراهيم كل نصف. هذا نوع من الوعد صلاه على النبي على صلى على ابراهيم نوع الله صلى على محمد وعلى ال محمد ثم على آل ابراهيم انك حبيب مجيد فلا على هو الجمع بين محمد وآل محمد الجمع بين وآل في في في صلى الله والجمع بين في التبريك في على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم على محمد وعلى آل محمد كما على وعلى هذا احق في صلاة الله الذي وسلم في أكمل معورة لأنه جمع بين محمد وآل محمد في الصلاة وإبراهيم ابراهيم إبراهيم في الصلاة في بين محمد وآل إبراهيم محمد. وآل إبراهيم نعم أفا الله آل صار الصلاة من الله من نار وعلى أرضه لما ليلة رأتنا اذ و ائمه ائمه ائمه الى الله الله لإله نعم هذا أقصى الصلاة اللهم صلي على محمد الله علي في الى علي في اللهم, صلي اللهم أسني علي في الى علي. علي. الصلاة الله عليه علي في الملأ الأعلى الملأ اللهم صل اللهم في الله على عليه في الملأ الأعلى وقيل اللهم الرحمة وقيل الرحمة والثناء، الله من عليه ورحمة فانت تسأل الله للنبي الس入ها ان الله يثني على النبي السا один نعم اللهم صل على محمد، نعم وقيل الرحمة والصواب الأول فانه السرع قيل الصواب الأول وقيل الرحمة وقيل الصواب الأول وقيل الأمر الjdميلك في الصلاه السلام والرحمه <تصفيق> نعم تسال الله ان يثني عليه او تسال الله عن الحرام او تسال الله عن ابغي له عليه الصلاه نعم عفى الله عنه قال ومن الملائكه الاستغفار ومن العزميين الدعاء هذا وتعالى معنى الصلاه من الله السلام ومن الملائكه الاستغفار ومن العزميين الدعاء ومصلي من العادمين معناه الداعي ومن الملائكة مستغفر ومن الله أنا نعم. وباركما بعدنا وقاعد وقاعد. يبي يقول هذا الشهيد الواجب الواجب تحياتي لله يرحمه اللهم صل على. رام خذ وبايك على محمد وعلى علي محمد صلى الله عليه وسلم واني اوصف على ابي هند وعلى ابو صبرو البحيا وبعد الى اخرتها هذا هذا اللهم صل على محمد صلى صحيح صحيح الصراعه تبعت المستحقه وذهب هذا الذي عليه الجو وذهبوا العلماء الى انه هناك واجب على هذا وهو التسعيذ للعباره فوالله ما على الاستعادة بالله من الارضع كان طاوس اليمان الالتبعيد يرى ودوب ادعاء لهذه العراق الارضع وانما النام يدعو للمسح سبدا انه مستعلى ابنه قال جنب اصدقاء هل استعادت بالله الله من الارضع قال لا قال اعلم لكن المعروف عند جمهور العلماء انها في ليش هذا المعروف ورضاه الله عفوا الله عنه قال وهاملات ثمانيا هذا العام انتهت الاركان وبينت كثير من الصلاه رحمه الله عليه اركان الصلاه تجمع القدره زوجه الاحرام والركوع والرفع منه السجود نعم نعم نعم التوازن فادحه والركوع والرأس طرف والسجود على رأس فرعو إثبان السجدين والتشهد الأخير والصراء على نبي صلى الله والتسكيمة الأمريكة عندك هنا؟ كل نصحات هذا؟ من في بعض العلعة التسكيم من الأرخاء الأولى هنا ثم بعد ذلك سهل الواجبات. قال أركان عشر والواجبات ثمانية. وسأجد فرق بينهم. الرفض عقوب، عقوب يومات. الرفض لا لا سهو ولا عشر ولا خمسة. لابد من التحريم. أما الواجب إذا أركانه سهو جبره بالسجود. ويترفع عن بعض بعض. نعم. نعم. قال والواجبات انما هي جميع التكبيرات ولا تكبيره الاحرام هذا الواجب الاول وجبتها جميع التكبيرات ولا تكبيره الاحرام تكبيره الاحرام ربما لا بد منها بل لا تنعقد بالصلاه الا من تكبيره الاحرام اما التكبيره الاخرى فهي واجبها ما هي تكبيره الركوع تكبيره السجود تكبيره الرصد من السجود تكبيره القيام رفع الأولى والثانية تكون قيامة نستشاهد الأول كل هذه التكبيرات واجبة ومعنى واجبة أنه, أنه لا بد من يسميها فإن تركتها سهوة تفقد النساء وسلم نسيتها نسيتها أو نسيت واحدة منها وإن تركتها عبد الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي ذهبينه معلمنا والله هو ماذا بالحناب وذلك العلماء الى المكتبات السحب فضلك الواجبات لو تركتها فرحم الصلاة نعم الله رح قال رب سبحان ربي العظيم بالرقوع نعم هذا الرجب الثاني سبحان ربي العظيم بالرقوع الواجب معه واجب السمال سلام فإذا تركت سبحان ربي العظيم بالرقوع فضرت والسهوة بس هذا ما ف... واما وأما في إسمه فيرون عنها مستحى وليست تعجوا سبحانه الله عنه قالوا سمع الله لمن حمد نعم سمع الله لمن حمده للإمام والمفرد فاشي لا كنت منه السلام فأي عدن فلتاه ولا يدور والقول سيجمهر العلماء أنه سنة قل سمع الله المحمد دواما المأموم فيقول فلا يتسمع الله المحمد بل يجيب ويقول ربنا ولت الحمد ربنا ولت الحمد عليك ربنا الحمد يعني هو إيمان والمؤموم والمفتح إلا تركها ثوا جبر عبد السلام وعمداً بطريقة الصلاة الجمهور على نواف الغرصة لأنها مستحب ليس المعجب نعم تركها جبر عبد الجمهور مستحب نعم رضى الله عنه قال وقول رب ارسلني بين السجن بين السجن السينين اذا كبر نعم الله قال والتشهد الاول فالتشهد واحد الناشيه فالحوا احوان الحاله الاولى ان يذكر قبل ان يحسب هنا يعني الحاله الثانيه قال لا يذكر حتى يتم قعها هنا يذكر الحاله الثالثه يذكر يعني الحاله الثانيه ان يسرح في فتره الفسحه وحينئذ ساد للرجوع الى السبحه هنا اتاكه شهر الاول عبد الفطر مساوره في الساعه الثاني اللهم الله عنه قال والجلوس التشهد الاول ايه والسنه بعد الصلاة فصل عن شاب جلوس يترك نعم اللهم الله وسلم قال صلاه منها شهرا او عمدا بطله الصلاه الواجبات ما ضخطا منها عند البطرة والصلاة لتوكي جبره وانجره جبره نعم هذا هو الفصل الاكثر الواقبة الرسل لا بزمعك لا سهل ولا عزم ولا جهجم فلوثا فارسك الثلاثة الحباطية فارسك إذا فارسك الرسل سجد في الرخوع يرسل في السرعة رسل الثالثة رسل الراسعة ويأتي براسعة البداء إذا فإذا بعد... بعد... لا أتبنى. لا سهل ولا عدوه أما أتباجه أتباجه انها الى رفع فقط وتهوى الجو اللي بيستاهل في جميلة. نعم الله الله ما جه في الله ولا ما الله وكرم الله محمد الله رساله طيبه شاء الله راجو انكم ان شاء الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاه والسلام على رسول الله نبات الشريط لما تقدم من الأسئلة المتعلقة في المحاضرة ونزولا عند رغبة الشيخ حزيزه الله في إعراضي جميع الأسئلة التي ربما قد بعض الناس عن بعض الآخر هنا سوف يلاحظ أن بعض عدم ذكر سؤاله على وجه الخصوص لأن بعض الأسئلة تكون حول موضوع واحد وقريبة منه فنعرضها إن شاء الله على الشيخ بصيغة واحدة يتيسر فيها الجواب عن التكرار في هذه الأسئلة يقول صاحب السؤال فدأت الشيخ بعض المقتصدين من الصالحين يمكنون على السادقين بالخيرات في أمور يبادلون إليها ويواظبون عليها فما رأي فضلاتكم في ذلك والله ورعاه رب والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من فعل الخير لا ينكر عليهم لا ينكر عليهم المقربون هم الذين يتقربون الله بالنواقض و سعد بعد على اسرائيل ويتقربون الله بترك المكروهات و غضون المباحات بعد ترك المحرمات فاذا كان بعض المحسنين سابق الخيرات ثم يجد ان في عليهم لا تنكر هذا غلط الحبيب شفتم كعلك يعني اذا كنت لا تفعل الخير حسف فتفت حسف فتفت وثوات ان يفعل الخير اذا كنت لا تقدر فعل الخير بالخير فلا تمنع رفيع الخير فلعليك ان تحب يفعل الخير وترغب في فعل الخير وتتمنى ان تكون قادرا على فعل الخير اما ان يأتي السلوية على فعل الخير فلا من المصائف والمن البناء انا قلت على خلال أنا. كيف يقول صاحب السؤال من قوم في العوام من أهل الضلال الذين يعبدون الله على غير بصيره ولكنهم يتبعون اقوال علمائهم ظنّا منهم انه الحق أمثال الفرق المنحرفة من المنتسبين للإسلام كالرافضة وغيرهم ومن النصارى وغيرهم واليهود وغيرهم وماتوا على ذلك وهل يخلدون في النار أم يضون بجهلهم نعم عوام الله وقد الله في القران الكريم ان المتبوعين ان السابعين اتبعوا الله وانهم كلهم صاروا في النار قال الله تعالى فانت تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطع فيهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو اننا كر فنتبع فلا تبرا منهم كما بالله وبنا. قال الله كذلك والله عليهم و مع حوله من وكذلك في الله في ايه مثرى والمصلعين وفي و... والمستكبرين كل واحد من تحاور يقول الذي قال الذي استكبروا للذين يصدق الذي لو أنها فقال نجم مسيحه وللذي نفسكه الليل والنهار كذ تأمرونها أن بالله ونجعل له أنزادا قال الله وآخره الندارة لما رأوا العذاب كلهم سمعوا تسمعوا بالعذاب وقال في وقالوا ربنا إنا طعنا فادتنا وكبراءنا فأظلوا نفسك ربنا آفذ وعفذين من العذاب والعذاب جعنا الحبيب في وفي الآية الأخرى أحبر الله أنه اذا وضعوا في النار انه تضرب بعضهم بعض حتى اذا اتضغت فيها قال كفراهم لولاهم ضبنا هؤلاء ياضلون فعاتهم عذاب قائكم منهم قال لكل مضاعهم ولا من والذي لا قائمة لهؤلاء ضعب من المضلين والذي والذين اعرضهم والذين لاهم وصدهم وضلعهم صلى الله عليه وسلم والاسداء حزيرهم فيه. فيه الله سبحانه وتعالى ان المسوعين والسبح كلهم في النار. نعم يقول لقد من الله على شباب هذه البلاد بالالتزام والهداية ولكن رأيك شراقا بينهم بحسب المشارك نرجو توجيها نصيحة في الارتزام الصراط المستقيم الذي صار عليه الصلاة والصالح وصفقكم الله نصيحة للشباب الذي من الله معه بالعلم أن يقبلوا على طلب العلم وأن العلم من أهلك وأن يستفيدوا تقع الكتب النافعة ويستفيد من, طلب من طلبة العلم يصنع بعض حل عليه من الأشكال النافعة وعلومه فيله وندعو هذا الخلاف الذي بينهم هذا الخلاف الذي وأضع صنف الناس أنت كذا أنت كذا أنت أنت من الإخوان أنت من الإخوان وصدقون الناس حتى إذا بعضهم يشوف الخلاف يأتي ويطرح السؤال على الجرح حتى ماذا تكون مهولة يكون إذا هيا كل عباء الوقت هذا من الشيطان هذا من لا ما اتداعي لهذا الحب ما اتداعي لهذا الاختلاف اقبل على العلم الحمد لله سلط المستقيم هو كتاب الله هو دين الله وفي كتاب السنه تقرأ على اهل العلم تقرأ التفسير، التأسيذ الحديث رأى التفسير، رأى كتب التوحيد كتب النحو تقرأ واستقيم ودعها للتطرق والاختلاف يزر الكتاب والسنة كلنا نسكنه يا جماعه الحلقه العاديه هو السنة باذن الله وزر الكتاب فهل الحزبات الوقت وتغيبوا النبيهه واضاعه الاوقات والولى والولى والفرع هذه الحزبات تضيع على اضاعه للوقت تضيع للعلم العلم ويشعلون الضغضه والاداء الحزبات تضيع العلم وتزيد الضغضه والحزنات في النفوس من الاجتماع على على دين الله فالواجب على الشباب ودقه على العلم وادقه العلم من اهله ومن معادله ومن كتب اهل العلم كتاب السنه ومن كلام اهل العلم الذين يوضحون السنة كتاب السنه اما هذا فهذا الثلاث الناس والغيره والنبيبه والعقل والرد هذا اقل ما في غاره الأوقات اقل ما في غاره الصدوق هذا الابن المصاحب التي حلت بين الشباب هذه التحزبات وهذا الاختراق انت كذا وانت كذا نحو حزب الواحد حزب الله ولا يتحزب الله ولا يتحزب الله يذكرون حزب الله, الله, هو الله هم المستقيم هم الاستقامه على دين الله هم الذي يعمل بالكلمه قصة تاريخ الحزبان فأطلع على الأذن تكرر <تكار> السؤال حول كثرة النصارى والغاقضة والإسماعيلية وغيرهم في محل العمل فكيف يكون التعامل معهم لكونهم يعيون معنا في نفس المكان الذي نعمل فيه التعامل معهم كما يتعامل وصوص مع المنافقين الذين يغذرون الكفر... الإسلام وغذرون الكفرين يغذرون مع المشهر إذا كان ما أظهر فيناه ونفاقة تعدوا مع المشروف. اما اذا مهرت نفاقه وكفره يضغل الى وكفره حتى يطبعي الحك اما اذا كان مسالم ولا فضحي فعاد مالك الا كما كان من يسرون الناس في ارضا واحد مصر الا الله <تصفيق> وصاحب السؤال ما حكم قولي حرام بالله اني لم اقع كذا؟ هذا ما اقع لعصر هذا والله حرام لا وجه لها ولا يقال حر هذا إذا أرد أن يحرم شيئاً يحرم طعاماً إذا حرم الطعام على التضغر والاستضغر على تفار لكن هذا الحرم يقول بالله ولا في شيء ولا هل حرم بالله, معه. معه. معه. بالله معه. معه. ما لقاله حرام بالله ما لقاله ما حكم سب الدهر نرجو تصليم ذلك سب, الدهر سب الدهر حرام, حرام. يقول النبي قل لا تسب الدهر الله والدهر يعني مصرد الدهر ومذكر الدهر هلاك سقالي الحليل، قال الله تعالى في الحديث القدسي سيولين من عادك يصب الزهر وعناه السحر، تخل بويله والنحر، سب الزهر يقع على الله، يلا هو اللي يسبب الزهر، هو اللي والنحر، فيسب يده يعوض، صب ودفّر، الله هو الصديق، علمنا من عاصم ومن حباي سب الزهر، لجل سب الزهر، لأن الزهر مخلوق مسح، الله هو اللي يسبب اللي والنحر. فالصدق على ما صرفه ولهذا قال الرب لا تشب الزهر فإني آل الزهر لا تشب الزهر فإن م. الله هو التهن. فقد أبو محمد بن حذر من الحديث أن من أخطاء الله الزهر تغلطه العلماء في جنوان هذا فعل ليس الزهر صلى الله عليه فإن الحديث وعلى يعني مصدق ومقلب ومخلق الزهر ولا و... الحديث نفسر بعضها بعض. فإن هذا رواية نفسه. فإني هذا الزهر مخلق ليلة ونهار. حديث الزهر على شبائل الله. درني ونهار. فنقول فإني فإن الله والزهر يعني مخلق الزهر. ومجدر الزهر. نعم. مقلب ليلة ونهار. نعم. ما حكم التسلي بقاضي القضاء وما العلة في النهي عن ذلك. لا يجب. قاضي القضاء هو قال الطار والله حاكم السكان السلطان ملك الملوك رحمه الله كذلك رضي حديث ان عند الله وادي التسمع ذلك الملوك لا الله قال السكان يقال الشاهن عند شاه يعني ملك الملوك ملك الملوك وحاكم السكان والسلطان العظيم وقاضي القضاة على هو الله وقال القران يقف القران ومالكم لكن قال رئيس القضاه او الى قاضي قضاه قضاه البلد الفلاني هذا افهم اذا اضيف قاضي قضاه مصر قاضي قضاه السعوديه قاضي قضاه الشام اما قاضي القضاه بلا هذا لا لا يفتقد الله لا يقول هل يجوز دفع زكاة الزهد للزوج علما أنه ملتزم ببعض الدين الذي عليه؟ الزوج هذا يدفع زوجه زكاة لزوجه لأن الزوج على لزوجته، فتعوده أنفع أن عليه لا تدفع نفسه. زوج الزكاة لا تدفع إلى أصولك ولا خروجك، لا تدفع تدفع إلى أبيك والداتك، وأمك والداتك، وأبناءك وبناتك، وأبنائك اصولك فروضه وكذلك الزوج لا تدفع الزكاه الى زوجها عاش والزوج كذلك لا يدفع الزكاه الى زوجته واذا ما تدفع الى الاخ أو الاخت والعم والعمه واصحاب الخاله تسمع عن تبيت ولا تصدق عليه نعم اذا قال المسلم اللهم اني اتقرب اليك بقران النبي او محمد صلى الله عليه وسلم او ملك او صالح او غير ذلك كان لكم هذا الدعاء بسألكم الله خير هل هو شر أم وسيلة للشر؟ أنت تقرب إليه في <تقربوا> خلاء النبي؟ ما. لا يقول اللهم ما يسأله في خلاء. سأل في خلاء أو بحق حقت هذا بدعى وسيلة قاصر. ماذا تقرب إليه ما؟ شاف تقرب إليه؟ تقرب في دعاء دعاء الله. لكن المعروف أن يقول اللهم ما يسأله في خلاء. النبي او سالك بحق فلان او شخص هذا بدعه لانه سال الله وليس شرك لانه ما قال أما لو قال يا فلان اغتني يا فلان اشفعلي يا رسول الله هذا سئل اذا سال المخلوق فتعارض فيما لا خير عليه الا الله دعه فاغسل اما اذا سال الله ولكن الوسيلة مبتدعه ان يقول أسألك يا الله بحق فلان أسألك يا الله بالنبي بالملائكه صالحين يحصل براعده بتح، لكن توصل في وصي حسناء وصل، باسمك قبل استكالعرض، لك بنا لح، يوصي لك الحمد لك يا غفور يا وجود يا رحيم، توصل يا سائل، توصل توصل بعملك الصالح، كثلاث أن يتوسل الله كعمل النبي إسماعيل، أحد توصل في بره الوالدين، وسير توصل بعطفي عن الزنا، وسير توصل رسلوا بعرض الصالح بفقرة كما قال الله عن موسى رب إني لبعضه يريد الخير فقير أما ترسلوا بسلالة أو بندبي أو أو نعم يقول سؤالي أني قد أخذت من أرامك قرض وكنت أعلم أنه حرام ولكن حاجثي أخذته ولا أسدده من راتبي ولكني له فما حكم ذلك ذاته الله خيره. ما الذي يجعل القرب حرام كان اقرأت قصر موقع ثم ما هم حرام حرام مسلم ولا لا شهر يكون حرام الله اذا حد ربا يسر في ربا يسر في شهر بعين سر تعالى ربا اما الى عقالة ثلاثة مسلم ولا ما في هذا نعم ارجو من تكرم الإشارة باهميه الصلاه الصلاة مع الجماعة وخطوطة الفجر والعطر فَلَقَدْ سَبَوْرُ مُتَصَلِّفُونَ عَنْهَا حتى مما هم مِنْ أهل نعم مَنْ من بِنَافِلِ الْقَنَافِ نعم لا عايد المفاضد تترى يعتذرون بأناس وتخلوا عنصرة الجهة في الفجر إن كان يصليها في الوقت، لكن لكن ما يخليه الشمس بعد فهذا عم. أما إذا كان الشمس، شيء كانت خاتم توات الحرص ويجعل الصوت يوصل الله إذا كان لا يخلني وإني بالسهل تركب الساعه على العبد